أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وصلني على محمد عدد أمواج بعارك من يومي خلقت الدنيا إلى يوم القيامة فيه كل يوم ألف مرة اللهم وصلني على محمد عدد الرمل والحساب في مستقر ورطينا وسانيها وجبالها من يومي خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على محمد عدد ضراب النياح العذبة والملحة يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وصل على محمد عدد ما خلقت على جديد أرضك في مستقر الأراضينا شرقها وغربها وسائلها وجبانها ووديتها. وطار وأوديتها وطريقها وعاملها وغاملها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصات ومدر وحجر من يومي خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صلى على محمد النبي عدد نبات الأرض لبلتها وشرقها وغربها وساريها وجبالها ومدينتها وأشجارها وثمارها ووراقها مزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على محمدٍ عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين ومن تخالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصلني على محمد عدداً كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصلني على محمد عدداً حفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يومي خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على محمد وعدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على محمد نادى خطاه على وجه لعدي. من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على محمد نادى من يصلي عليه. صلي على محمد عدد من لم يصلي عليه، صلي على محمد عدد القطر والمتاري والنبات، صلي على محمد عدد كل شيء، الله، صلي على محمد في الليل داعشاء، صلي على محمد في النهار تجلا، صلي على محمد في الاخرة والهلا، صلي على محمدٍ شابا زكيا. صلى <سألنا> على محمد كلام مرضيه وصلى <سألنا> على محمد من كان في المهدي صبيان <سألنا> وصلى على محمد عسى لا يبقى من الصلاه شيء <الشهن> اللهم باعت محمد مد المقام المحمود الذي وعدته اللذيذ قال صدقته ويدسلت طيته اللهم واظم برهانه وشرف بنيانه وابلغ حجته وبين فضيلته اللهم وتقبل شفاعته في وغمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في جمرته وتحت لوائه وجعلنا من فقائه وأوردنا حوظه واسقنا بكأسه وأنفعنا بمعبته اللهم آمين وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصنع على محمد عدم وصفته ومما لا يعلم علمه إلا أنت، وأنت رحمني متتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأنت فرلي، وترحمل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم بالألواح، وأنت فرني عبد كيسمع لبني إسرائيل المذنب الخاطئ الضعيف. وأنت تتوب عَلَيْهِنَّ كَغَفُورٍ الرحيم اللَّهُمَّ آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ وَسَلِّم كَأَسْمَائِكَ الَّتِي دَعَوْتَكَ بِهَا أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فَذَانِكَ وَأَضْعَ فَأَضْعَا فِي أَضْعَا فِي ذَانِكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَاحِبِهِ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَعَلَيْنَا معهم كذلك. وَالْحَمْدُ لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كمالا نهاية كمالك وعدي كماله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسب جهده وقدره Allah salli ala Muhammedin nabihin nabihin ümmihin ve alâlihi Vesell Надоe sileme hep. Allahümme salli ala Muhammedin abdita ve nebiyeke ve rasulika nabihin ümmihin. Allahümme salli ala Muhammedin abdika, ve alâlihi Vesellượngbal page. Allahümme salli ala, ala saydina Muhammedin abdika ve nebihyeke ve rasulika nabiyin, ummi. وعلى آله وسعبه وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهل ومستحقه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد النبي ربي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد الذي أشراقات بنوره ظلم اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل الأمة اللهم صل على سيدنا محمد المختار بالسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم اللهم صل على سيدنا محمد المنصوص في مآصل الأخلاق والشيم Allah salli ala seyyidina Muhammedin al-Makhsusii Bi cevami'i al ve khawassi'l-Hikam Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il-ledi kâne la fi mecalisihil huramu ve la yurzii an-man zalem Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin yem اللهم صل على سيدنا محمد الذي شق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته والصمم اللهم صل على سيدنا محمد الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سالف المقدم اللهم صل على سيدنا محمد الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وأمر كتابه في محكم كتابه وأمر أن يصلي عليه ويسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من هلت الديم وما جرت وما جرت على المذنبين أذيان الكرامي وسلم تسنيما وشرفا وكررا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تبلغنا بها زيارة قبر المعطر وبيتك المنور يا عظيم المعظم يا عظيم المعظم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صفي الأصفياء صل وسلم على اتقلت قياي وسلم سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من الاحباء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المطال غنائي وصل وسلم على ماكين دعائمي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها ممن هو في حبك هائم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مجلصات صلى وسلم على شديد البأس على العداء، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من الرطاط. الله مصلى وسلم على سيدنا محمد نور الحق، صلى وسلم على محب الرفق، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توفقنا بها بكل الصدق، توفقنا بها بكمال الصدق. اللهم الله وسلم على سيدنا محمد المتعظم بالله صل وسلم على الداكين بالله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تجعلنا بها من كل الله اللهم وسلم على سيدنا محمد ثانيا الاثنين وصل وسلم على شريف الدارين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة صلاه توسع فلتقلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الجواد الرؤوف وصل وسلم على غوف المكروب والمكوف وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها ممن لك ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كعبت الطاعة صلى وسلم على قبة الشفاع صلى وسلم على سيدنا محمد وعليه الصلاة تجعلنا بها من أهل الطاع الله مصلى وسلم على سيدنا محمد النور اللواني مصلى وسلم على سعد الطوالي مصلى وسلم على مسباح المطانية مصلى وسلم على والله المشارية مصلى وسلم والله والله المشارية ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi Salatan tahfaduna min su'in ve kai'i Allahümme salli ala Muhammedin nebiyin ümmi Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resuhulike Allahümme salli ala Muhammedin kemâ mertanânu salli aleyh Allahümme salli ala Muhammedin kemâ huvâ ehlüh Allahümme salli Muhammedin kemâ tu'ibbü ve ruhi Muhammedin في الأرواح صلى الله عليه وسلم الله مصل على جسد محمد في النجسات صلى الله عليه وسلم الله مصل على قبر محمد في القبور صلى الله عليه وسلم الله مصل على نور الأعالاة الله مصل على سيد العالمين الله مصل على سند العالمين الله مصل على روح العباد الله مصل على روح العباد الله مصل <سفل> على روح العباد الله مصل على مريد كل مزيد الله مصل على مزيد كل مريد الله مصل على خير الأخيار الله مصل على حابر الأحبار الله مصل على من عظم خلقه الله مصل على من عظيم خلقه، الله مصل على عين كل عبيد Allahümme salli ala ghayni kulli anihinin Allahümme salli ala mظhari tajalliyatil abidiyyati Allahümme salli ala muzhiri, tajalliyati Allahümme salli ala mظhiri tajalliyatil janani جنان العديتي الله مصل لا مظهر تجليات جنان العديتي الله مصل لا يقد الأسرار الله مصل لا أقد الأسرار الله مصل لا وعيد كل تقين الله مصل لا وعيد كل نقين الله مصل لا حمدي من حمده اللهم صل على خاتم المخلصين اللهم صل على خاتم المخلصين من صلواتك أحلها ومن صلاتك ومن صلاتك أجلها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تزيننا بها في الله مسلم وسلم على سيدنا محمد أول الخلق خلقا الله مسلم مسلم على أفساح الخلق نطقا الله مسلم مسلم على أعلى الناس قدرا. اللهم سلم سلم على أفسح الناس قدرات الله مسلم مسلم على أسع الناس صدرات اللهم صل على اعلى العرب مقاما اللهم صل على الاحمد اللهم على احلى العرب كلاما اللهم صل على اعظم الانبياء فضلا اللهم صل على اكمل الانبياء فعلا اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على احسن الأنبياء اللهم صل على أقرب رسول الله إلى الله اللهم صل على أعظم رسول الله عند الله اللهم صل على أكرام انبياء الله اللهم صل على الصفة على الله اللهم صل على أحب الخلق إلى الله اللهم صل على أقرب الجلفال دا الله اللهم صل على أكرام خلق الله اللهم صل على كرامي خلقي على الله اللهم صل على أخطاهم وأرضاهم عند الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة تجعلنا بها منكم كمّل آل الله عند الله اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكته اللهم صل على من روحه مهراب الأرواح والملائكة وصل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين وصل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على إمام من نجاب أفلاح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من الذين حالهم قد صالح Allahumma salli ala imami ahli al-ata al-nawal Allahumma salli ala imami ahli al-kamal Allahumma salli ala sayidina Muhammadin sallim misal salli ala sayidina Muhammadin sahib al fatiha Allahumma salli ala sayidina Muhammadin sahib al-mu'jizat salli ala براهين الساطع اللهم صل على صاحب الجاه والجلاله اللهم صل على صاحب النبوة والرسالة اللهم صل على صاحب البراق والمعراج Allah salli ala sa吧 ima eti ve tah esperh Allahümme salli ala sahbil ha bilgeli Allahümme salli ala sahbi halkeli livaa needi Allahümme salli ala sahbili me kāmin me mia nostro Allahümme salli ala sahbili это mekan me salli ala sahbili mevkibili salli ala Allahümme salli ala sahi bil menzihla ecmeni Allahümme salli ala sahi bil alemin erka Allahümme salli ala sahi bil kalemin era nürka Allahümme ala sahibi sümwhi es' ad ala sahibil nesmin aqad kanad Allahümme salli ala cah felil اللهم صل على صاحب السكينة والمقار اللهم صل على صاحب السرايا والغزاوات اللهم صل على صاحب الفتوحات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاةً تولينا بها أقصى الغايات في العيات وبعد الممات Allah ﷻ ﷺ siddina Muhammedini lâmi bil-tuhur, ﷺ sallim sallim Allah ﷻ siddina nahi an-zuur, ﷺ sallim sallim Allah ﷻ siddina muhammed ve ﷺ onun ﷺ al salatı ﷺ tıphzunabıha ﷺ min al-beyli ve Allah sallim sallim Allah ﷻ وصلى وسلم على سيدنا محمد الله عن الاشراك وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة صلاه تحفظنا بها من الهلاك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد العامر بالصيام ست من الشوال صلى وسلم على سيدنا محمد الاه عن المصال وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل النوال اللهم وسلم وسلم على سيدنا محمد الآمري بتاجه الإفطار وسلم وسلم على سيدنا محمد النهي عن الذنوب والإسرار صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من عذاب القبر والفتن والنار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمي التفرغ للعبادة. صل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن تلك الشهادة. وسلم سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعطينا بها الرخاء زياده. اللهم <سؤال> صليم سليم على سيدنا محمد الامر بطيم الكلام وصليم سليم على سيدنا محمد الله يعني الإشارة برد السلام وصليم سليم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة النح شرنا بها في جميرة خير الأنام. الله صل مسل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أدوا بصلات وأبقالها. وسل مسل على سيدنا محمد وعلى آله عز صلاة وأولاها وسل مسل على سيدنا محمد وعلى آله عم صلات وأوفها. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أفضل صلاة وأسناها. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أرفع صلاة وعلها. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أزكى صلاة وأمنها. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تلمنا بها حلا الجنة وحلها. ما صلوات الله على أفضل الله وأحسن صلوات الله على أحسن خلق الله وأجل صلوات الله على أجل خلق الله وأصفى صلوات الله على أصفى خلق الله اللهم وسلم على سيدنا محمد أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه صلاة تجعلنا بها من المتخلقين بأخلاق الله وبرجاههم عند الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد ما في علمك صلاة تدوم بدوام ملكك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما يحظ به علمك دام ملكك Allah ﷻ mescid mescid mala, Allah ﷻ ve barik Allah ﷻ seyidina ve alaalihi ve ve barik ve ve ve harfin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مر ألف ألف كرة Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin adada ma fi ilmillah salatan salli ala sayyidina Muhammedin adada qatril ma Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin adada mayyin bityminil ma Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin adada ma fi alardi vas sama Allahumme salli ala, ve ala alihi wa sahbihi salli adada ilmillah اللهم صلouv وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد آي القرآن وكلمه وصلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروفه ومعجمه وصلم سلوم على سيدنا محمد وعلى آله عدد نقاطه ومحكمه وصلم سلوم على سيدنا محمد وعلى آله عدد منطقه ومأرهومه وصلم سلوم على سيدنا محمد وعلى خاصه وعامه صلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد أخيا أخباره وأحكامه. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد اخباره وعكامه صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تُنويرنا بها لنور علمه الله صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد أشكال القرآن وحركاته صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد مهم ve وسكناته وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ائداده مفصله وجزئياته وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ائداده متشابهه وكلياته. امري حي وانا نسخه حي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله عددا نهيه ومنسوخ ومنسوخه حي ومنسوخه صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله عددا عبارهه وواعده صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله عددا قصصه وبعيده صلى وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه تنجعلنا من اخص اهله واسعده اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى اله عدد الاحاديث والآثار سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد آله عدد فراد في الأفكار وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد ملغي الأفواه ورمز الأفكار وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد أفئد أهل الجنة والنار وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلا تجعل ما بها من آل التمكين من <سؤال> اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما حمدك الحامدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكرك الذاكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما لاحبارق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما ذر شارق وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما وقب غاسق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما أنهل لواتق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما خفق خافق وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما طرق طارق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما ذاق عشق كذئون وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما ذهبت العوائق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها ممن هو للخيرات سابق الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما دار فلك وصلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما سبح لله ملك وصلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تأخذنا من نأك إليك فيك لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنو الأحقاب والتهرة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آنه صلاة تمنو المياه والبحر وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنو كل النهري وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمن صلاة, تم صلاة تحمينا بها عن القحر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تنمل القمر المنير وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تنمل الصغير والكبيرة وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تنمل ملك الملك القدير وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تهيل بها علينا جواب من شر ونكير Allahümme sallim ve sallim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salaten temlevu s-sura ve s-südür. Allahümme sallim ve sallim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salaten temlevu evdiyete vel kubür. وصلّى وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنع الكتاب المستور وصلّى وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنع الرقّة المنشور تم صلاة تمنع الرقّة المنشور وصلّى وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنع البيت المعمور. وصلي وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تنبذ الظلمات والنور وصلي وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها ممن استورق في الحضور ممن استورق في الحضور اللهم صلي على محمد بلا والأرض والارض وملء العرش اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله من الأذان. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ملأ أفواه الإنس والجان وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله من الأقوال وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ملء ما يكون وكان وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ملء كل دهر وزمان وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله من ملك الملك المان وصلي وسلّم لا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظ بها قلوبنا عن الرّان الله المصلي وسلّم وبارك لا سيدنا محمد صلاة تهز الأرض والسماوات وما في وما في علمك عدد جواهري الأفراد كرة العالم والله فذلك إنك عمير مجيد وعلى آله وصحبه. الله أعظم صل وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تزن العوالم العلوية. وسلم وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تزن العوالم السفلية. وسلم وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تاب لنا بها من المواهب الربانية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة الأجسام والأجساد، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة اللوحي والميدان، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة ما في الجنة من لحافات. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله زنة ما في النار من الأجناد، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله زنة الرمال والاطواء وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله زنة الابنية والرماد وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله زنة الحيوان والجماد وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاةً تعفنا بها للعناية والسداد اللهم صل على سيدنا محمد النور بذات الساري سره في آثار الأسباء والصفاته في آثار الأسباء والصفاته وعلى آله وصحبه وسلم بقدر عظمت ذاتك في كل وقت وحين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر صلاتك عليه وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر إنعامك عليه وصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر نظرك إلي وصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر قدرك لدي وصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من المحبوبين لديك ولدي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر حبك وإياه قد راحب بك إياه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلي وسلم لا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من عبيد ذات الله. الله مصل وسلم لا سيدنا محمد وعلى آله قدرة عزته عليك. وصل وسلم لا سيدنا محمد وعلى آله قدرة ربه في ما لديك. وصل وسلم لا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من الواصلين إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله قدره جزيل ثوابه صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله قدره تمسك بأسبابه صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها نوابه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قادرا حبه في الله وصل وسلم محمد وعلى اله قادرا في الله وصل وسلم على سيدنا وعلى اله سيدنا محمد وعلى اله عيائه الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أكبر أهل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قادر الضياء شريعته. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قادر جميل طريقته وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قادر في معرفته وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل حقيقته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قد رضوه لاسراره وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قد ر ضا انفجار انواره على سيدنا محمد وعلى اله قد ر تعبده في ليلته في ليله ونهاريه وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قد ر بربه في سفره وقراره وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تجعلنا بها من المقربين منه وأخباره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أوتي من السماحة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أوتي من الملاحة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أوتي من البيان بالفصاحة وصلّى سلم سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسبينا بها خمره به وراحه والله مسلّى سلم ولا سيدنا محمد وعلى آله قد ربّا وطيا من التلايل القاطعة وصلّى سلم ولا سيدنا محمد وعلى آله قد ربّا وطيا من البراهين الصادعة وصلّى سلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا تجعلها فينا شافعة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أوطي من الأعمل الباري وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أوطي من السكينة والوقاري وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من عذاب القبر والفتنة والنار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر ما من الحسن والجمال صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر ما من المجد والكمال وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر ما من القبول والإقبال. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أوطيه من إجابة السؤال وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تجعلنا بها ممن تجيب دعوته في الحال اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدائات Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan tajalnalaha mimmen lazima millatahu wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan tajalnalaha mimmen azzama hurmatahu wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها ممن كثر فرقته وصلي وسلم سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها ممن وافا زمرته سيدنا محمد صلاه تجعلنا سنته على سيدنا محمد وعلى اله صلاة ترزقنا بها رؤيته وسحبته وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تُعطينا بها عشقه هو عبته الله مسلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة بدوام حكمك وصل مسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة باقية ببقاء عيمك وصل مسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعاملنا بها بعافيك وحلمك الله مسلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة بدوام أمرك وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة باقية ببقائك برك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهلي خلوتك وسرك الله ما وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحينا بها على سنته وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ثم فنى بها على ملته وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاه تسليما بها من كأس ممتته وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاه تحشرنا بها في جمرته وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تمتعنا بها في الدارين بمجاورته وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تبلوا علينا النوم ويقظه برؤيته وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها ممن اخذ عنه على حقيقته الله صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه عبد قلت به عيلته وانت واسع عليه اللهم صل وسلم و على سيدنا محمد وعلى اله صلاه عبد النها ما على سيدنا محمد وعلى اله صلاه عبد الن يفتي به بيمه وابيه اللهم صلاة تعبدني استغاث به واستعان على الهموم والأحسان اللهم سلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد يدعو الله بأهله حضرة قدسه أي ممتعه بكمال أنسه اللهم صلítulo س على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبده الله بعزته عليه أي متعه بالنظر إليه اللهم صل killersrorsول على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل قلوبنا ممدوئة بحبه وحب آله وصل oopsоля務 على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل أنسنتنا مقونة ذكره وذكر مقاله الله مسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل حياتنا على سبيله وسنة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل مبتنى يا على دينه وملته الله مسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدخلنا بها مدخله من غير سابق عذاب وعتاب ومن غير مناقشة في الحساب اللهم سلمسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمتعنا بها بشهوده صلاته في الداريني وصل لا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل لنا أنيسا في الكونين الله مصل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها عنده من أهل العناية في البداية والنهاية الله مصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفتح بها علينا فتح العارفين يا مالك ya muntee Allah salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi salatan tuzlifuna biha tuzlifuna biha al-rutwa wal rutwan sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi salatan tumfuna biha muslimin wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi biha Ameen, Ameen. صلي على سيدنا ومولانا محمد صلاة تليق بكماله وتكون زيادة في شرفه وإكباله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كفيرا وجعل الله مجزاء مؤلفها وقارئها رضاك ورضاه والاكتراع من خمر تبعيده ورشف رحيق لماه والوصول إلى الله اللهم تقبلها بأنباع القبول، فاجعل جائزتها محبته، وصحبته، وشفاعته في الدنيا، ويوم الزهول برحمتك يا أرهم الراهمين، اللهم إذني أسألك حسن الإقبال عليك، والإصغاء إليك والفهم عنك والبصرة في أمريك والنفاد في طاعتك والمواضبة على إدراكك والمواضبة على إرادتك والمبادرة في غدبك وحسن الأدب في معاملتك والتسليم إليك الله من يسلك من خير ما سلك منه محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شرم سعادك من هنا منه محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا في الدنيا عسنة وفي الآخرة عسنة وقل عذاب النار يا من له الخير كله وأسألك الخير كله واعوذ بك من الشر كله فإنك أنت الله الغني الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور مغفرة تشرح بها صدري وتضع بها وزري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنزه بها فكري وتقتس بها سري وتكشف بها طرري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير الله صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل لأبي بكر الصطيق أنت صاحبي على الحظ وصاحبي في الغار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد القائل اللهم عيد الإسلام بعمر. الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين تخبرهما يا علي يا علي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد القائل عثمان احيا امتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل هؤلاء الأمراء بعد يعني أبا بكر وعمر ووثمان رضي الله عنهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من وآلاه وعاد من عداه فانصر من نصره وأعن من أعانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل لا يجتامع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر واثمان وعلي رضي الله عنهم اللهم صلّım وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة في قبة تحت العرش اللهم صلّım وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل عشرة من قريش في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلعت في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة أبو بيد بن الجراح في الجنة الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القائل لا تسبوا أصعابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغا متحدهم ولا نصيفه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل في القعدة تحارب القبائل وعامئذ ينهب الحاج فتكون ملحمة إيمان بمينا حتى فتكون ملحمة مميناً مي حتى يهرب صاحبهم فيبايع بين الركن والمقام وهو كاره يبايعه مثل عدة أهل بدر يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض اللهم صلي على سيدنا محمد الذي جمعت كل المكارم فيه ولديه صلاة دائمة متوالية منك إليه جميع صلاة صليت عليه قدر كل درة ما في علمك من العدد في كل طرفة من الأزل إلا من الأزل إلى الأبد بلا بل غاية لها ولا منتهى لها ولا حتى ولا أمد ولا على سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم الخليلة وعلى سيدنا موسى الكريم وعلى سيدنا عيسى روح الله الأمين وعلى سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وعلى آلههم وصاحبهم وسلم تسليما وبارك كذلك وأضعاف أضعاف, أضعاف ذلك وجعلنا يا إلهي بجاههم من أهل عشقك ومصالك وسبحان الله من الميزان ومنتهى العلمي ومبلغ الرضى وزنة العرش مثل ذلك وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كذلك وسبحان الدائم القائم سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الملك القدود، سبحان رب الملائكتي والروح، سبحان العلي العلا، سبحان وتعالى مثل ذلك، وسبحان <تصفيق> <تصفيق)> الله عدد ما خلق سبحان الله بما خلق سبحان الله عدد ما في الارض والسماء وسبحان الله بما في الارض والسماء وسبحان الله عدد ما صاغ كتابه وسبحان الله بما كان احصا كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله من كل شيء كذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله كذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كذلك ولا إله إلا الله محمد رسول الله, محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحج القيوم واتوب إليه كذلك والحمد لله مثل ذلك على ذلك اللهم وارض عن صاحبه في الغار سيدنا أبي بكر الصديق وعن الفاروق البار سيدنا عمر وعن بالنورين وبالحسنين والأحسنين وعن المطهرة البتولي وأم وبنيهما وعن المطهرة البتون وبنيهما الطاهرين وعن سائر أولاد الرسول وعن سيدنا خم وعن سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعن ترجم آل القرآن وعن سيدنا أبو طالب ابن عبد المطلب قريب النبي محجوباً في العالمين سراً وبقية العشرة المبشرة بالرضوان وعن الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة وان وعن التابعين وتابع التابعين وعن الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن مهدي العباد وممهد البلاد من أضلنا زمانه وقرب آواله من يملو الأرض قسطاً وعدلاً فأهلاً به وسهلاً اللهم اجعلنا من تابعيه عقيقة ومن سالكيه طريقة وعن مزرائه وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعن قتب هذا الزمان والإمامين والأمناء والأمتاد والأفراد والأبدال والنقباء والنجباء والرقباء سيما أصحاب النوبة وسائل العباد والذهاد وعن مشايخنا ووالدينا وأقربائنا وإخواننا والمسلمين في كل وقت وحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك وأتشفع عندك بهؤلاء الخلفاء الأربعة الكرام وبأهل بيت نبيك محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من الفخاب وأحفادهم العظام وببقية العشرة البررة المبشرة وبسائر الأصحاب والأحباب والأولياء والأئمة الأنجاب والمنتمين بعزيز الجناب أن تجعل مصنفها من سعيد على ميراج القبول فتمتع بعنواع سرور المصول اللهم اجعل جزاه منك قربه ومنه الشفاعة في جميع من أحبه اللهم ارقني بنسبه الطاهر وحققني بحسبه العلي الباهر اللهم ازقني من خمر جريال توعيده شربة تغيبني عن الكونين وتحفظني من كل شيء ورين وكذلك قارئها والناظر إليها بعين القبول الساتر لما فيها من الزلل والقصور والفضول إنك رحيم كريم يا الله يا عليم يا حليم رحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين يا ذر يا الله يا باسد يا ودود يا مجيب يا فعال لما يريد جل علينا وعاملنا بأهليتك إنك أهل التقوى وأهل المغفرة والحمد لله، حمد العارفين، حمد الذاكرين، حمد الشاكرين، حمد المستليمين، لله رب العالمين اللهم من أسألك العب والعافية في الدين والدنيا والآخرة ظاهر وباطنا اللهم من أسألك صحةً في إيمان وإيماناً في حسن خلق ونجاةً يتبعها فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا إلهي قد آقني عن العروج إلى عذرات قربك دعوة فتب علي يا تواب توبة تحفظني من ذلك تلتقر علي بشهودي اللهم إنك تعلم فقري وفاقتي وعجزي عن القيام بواجب شكرك فاقبل معذرتي واجعلني لديك محبوبا ولعرائسي مجاليك محطوبا مخطوبا وفي جميع الأهوال مطلوبا وفي دوامين خاصة خاصة أهل القرب مكتوبا اللهم اجعلني عندك دائما وبك قائما ومن غيرك سالما وفي حبك هايما. وَبِعَظَمَتِكَ عَالِمًا وَكُلِّي كَمَا كُنْتَ لِنَفْسِكَ وَتَوَلَّنِي كَمَا تَوَلَّيْتَ رَسُولَكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ وَمُوسَى كَلِيمَكَ وَعِيسَى رُوحَكَ وَأَسْقِطِ البَيْنَ بَيْنِي فَاسْقِطِ البَيْنَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَتَّلًا لَّا يَكُونَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْكَ وَلَا تَحْجُبْنِي بك عَنكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شيء قدير اللهم يا ذا الفضل والجود ومن ليس لعطائه نفود يا صبد يا ودود يا حقيقة كل موجود إني أسرك بصاحب الحظ المورود والمقام المحمود أن تقد في قلبي بزيت توحيد كمصباح العرفان والعبودية وتعكحل بإثمد شهودك عين بصيرتي حتى لا أرى غيرك في كل لمعة دنيوية وأخروية وتكسوني حول للوراثة والإخلاص وتجعلني من كملي أهل الاختصاص وتحقق لي بمتابعة الشريعة الغرى وتحفظني من الغفلة سرا وجهرا وتقلع من قلبي عروق الرياسة وتجعل وقالني ممن بني ممن بنى على كمال الصدق في العبودية المحظة أساسه وتصير لي سفينة في بحر ذاتك أسبع وتسقيني من خمر توحيدك ذاتي شربة حتى لا أرى خيالا ولا شبحا وحققني بذل كمال العبودية وألبسني خلع كمال الوراثة المحظة المحمدية واملأ جميع عظائي وحواسي وقواي بكمال محبتك ومحبتي رسولك المصطفى وعاله وصحبه أولي الصدق والصفا ومشايخي أهل الكمال والوفاء حتى لا تبغي مني أثارا إلا وقادهم تلأ بحبهم وألحقني بعزهم يا بدو يا رحيم يا الله وصلى الله على خاتم الولاية النبوية الإرسالية نبويّة الإرسالية وآلّه وصحبه إرباب العناية الإلهيّة وسلم تسليما والحمد لله أولا والحمد لله آخرا والحمد لله مستغرق المحامل كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل يعمل المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد النبي الأمه وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تبع على ربك رب العزه ما يصفون وسلامه على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمت الصلوات الشريفة دعوا لله وحسن توفيقه والحمد لله على ذلك